الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أن الهدى إلى الله تبارك وتعالى وحده ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لا تمتنع من اعطاء من ليس بمؤمن أو من ليس بتقي من أجل سوء حاله فإن الهدى بيد الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون بعد ذلك بين الأولى بهذه النفقات أولى الناس بها أحق الناس بهذه النفقات الآية السابقة تبين أنه لا يضيع عند الله شيء وأن هذه النفقات يرجع أثرها إليكم بصرف النظر عن حال هذا المعطى من جهة الصلاحي والتقوى والإيمان في الآية التي بعدها بين الأولى من الناس بهذه العطاءات والصدقات فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بثيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفق من خير فإن الله به علي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء بعضهم يقول التقدير اعجبوا للفقراء أو اقصدوا الفقراء بهذه النفقات أو اجعلوا ما تنفقون للفقراء المهاجرين هذه تقديرات ذكرها أهل العلم والمعنى للفقراء الذين يعني اجعلوا هذه الصدقات للفقراء اقصدوا بها الفقراء الذين ذكر صفتهم الذين احصروا في سبيل الله فهم حبسوا أنفسهم تركوا كل شيء لله وفي الله فقراء المهاجرين أحصروا بعض أهل العلم يقول إنه بالهمز أحصروا يعني حصرهم العدو وكما في قوله تبارك وتعالى في الإحصار الحج فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فهنا قال الذين أحصروا في سبيل الله بمعنى أن العدو حصرهم لا يستطيعون السفر للتجارة والتقلب في الارض وعلى كل حال الحصر في الحج لا يختص بحصر العدو وإنما يكون أيضا ذلك بكل مانع من مرض أو كسر أو نحو ذلك لكن هنا حصرهم العدو أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض الضرب هو السير وذلك التقلب في الأرض طلبا للرزق والتجارة فهؤلاء أيضا مع شدة ما هم فيه من الحاجة والفقر يقول الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فقراء ولا يستطيعون التصرف والتقلب والسفر في التجارات ومع ذلك هم أهل تعفف كامل يحسبهم الجاهل يعني يظنهم الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لأنهم لا يسألون الناس لا صراحة ومباشرة ولا يتعرضون للناس من أجل أن يعطوهم فيكون ذلك سؤالا غير مباشر بالوقوف في طريقهم والتعرض لهم أنحو ذلك فهم لا يفعلون شيئا من ذلك لكن لاحظ هنا أنه قال لا يسألون الناس إلحافا الإلحاف هو الإلحاح ومنه اللحاف لأنه يشتمل على الملتحف به من كل جانب فهذا الملحف الملح بالمسألة لا يترك طريقة إلا يفعلها الترجي بالإلحاح بالسؤال المباشر بالتعرض له بمحاجته بمد يده بتخويفه وتذكيره بالله تبارك وتعالى إذا غير ذلك من الوسائل والأساليب الكثيرة لا يترك سبيلا إلا فعله هذا الملحف الملح في السؤال وهي صفة مذمومة مستكرهة للنفوس فذكرها هنا قال لا يسألون الناس الحافة مفهوم المخالفة أنهم قد يسألون لكن من غير الحاف لأنه قال لا يسألون الناس ملحفين الحافة إذا هم قد يسألون لكن من غير الحاف برفق وأدب وذوق من غير الحاح هل هذا هو المراد هكذا فهم بعض أهل العلم ولكنه لا يخلو من إشكال ونظر لأن هذا مقام مدح يمدحهم الله عز وجل فالأقرب أن المعنى أنهم لا يسألون مطلقا لا ب ولا بغير الحاف إذا ما وجد هنا لماذا لم يقل لا يسألون الناس أصلا قال لا يسألون الناس الحافة فذكر هذه الصفة المشينة وذلك أن القاعدة من قواعد التفسير أن الشيء في القرآن قد يرد نفيه مقيدا والمراد نفيه من أصله من أساسه نفيه أساسا قد يرد نفيه مقيدا والمقصود نفيه من أساسه فيقيده بقيد كهذا مستكرة والمقصود أنهم لا يسألون اصلا لا بإلحاح ولا بغير الحاف والدليل على ذلك أنه قال هنا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فالجالب لهذا الظن أنهم أغنياء ليس أنهم يلبسون الفاخر من الثياب ويأكلون الفاخر من الطعام. لا من التعفف فما يعرفهم إلا المتفرس ولهذا قال تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس تعريفهم بسيماهم المقصود بذلك كما قال ابن جرير رحمه الله أنه ما يظهر على الإنسان من الأمارات من رثاثه اللباس وشحوب الوجه وأمارات الحاجه والمسغبه والفقر إذا راها الإنسان عرف أن هذا فقير دون أن يتكلم تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة يعرفهم المتفرس. ثم رغب بإعطاء هؤلاء قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم يعني سيجازيكم عليه يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقارن بين هذه الآية وبين آية أخرى يقول هنا في الصدقات في آية البقرة هذه والآية الأخرى وهي آية الفين في سورة الحشر فقال في الصنف الأول وهو المذكور في هذه الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وقال في الصنف الثاني المذكور في سورة الحشر يقول وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون لاحظ الأوصاف أكمل في سورة الحشر في سورة البقرة ذكر الفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لكن في سورة الحشر ذكر التنصيص على فقراء المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الأول الهجرة وهي من أجل الأعمال بعد الإيمان والثاني أخرجوا من ديارهم فهم مظلومون تركوا كل شيء تحولوا إلى حال من الفقر أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم شهد لهم بصحة هجرتهم وصدق نياتهم وسلامة مقاصدهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ثم انظر هذه الشهادة الكبيرة التي هي فوق كل شهادة قال الله عز وجل أولئك هم الصادقون وبهذه الصيغة القوية أولئك شار إلى البعيد لرفعة منازلهم ثم جاء بضمير الفصل هم بين طرفي الكلام لتقويه النسبة كأنه لا صادق إلا هؤلاء أولئك ثم دخول ال على الخبر الصادقون كأن هؤلاء قد استجمعوا هذا الوصف وحصلوا أكمله تقول هذا هو الكريم هذا هو الرجل هذا هو العفيف وهذا لا يخفى ويأخذ من هذه الآية أيضا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله كأن اللام هذه على بعض الأوجه في التفسير تكون للتمليك الصدقات للفقراء مثلا فمعنى ذلك أنهم يعطون الصدقة لا تتصرف بالنيابة عنهم إلا بتوكيد كما ذكرنا في الأصناف الثمانية لمصارف الزكاة في الأربع الأولى جاء باللام وما عطف عليها وفي الأربع الثانية قال وفي أربع الأولى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب هذه أربعة كلها معطفة على الأول إنما الصدقات للفقراء باللام فاللام للتمليك والأربع التي بعدها وفي الرقاب فهنا جاء بفي وما عطف عليه فذلك يعني أنها تصرف في هذا السبيل وإن لم تعطى لهؤلاء مباشرة هنا في هذه الآية للفقراء فيملكون ذلك ولا يتصرف نيابة عنهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وسبيل الله إذا أطلق في القرآن فالمراد به الجهاد هذا هو الغالب في القرآن ولهذا فسره بعض السلف بأن هؤلاء حبسوا أنفسهم عن التصرف والتجاره والكسب اشتغالا بالجهاد في سبيل الله احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لاحظ هنا عبر بالضرب عن التجارة لأن شأن التاجر أن يتقلب في البلاد ويسافر ليبتاع ليشتري ويكتسب فهو يضرب الأرض برجليه أو برجلي تابته احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل يعني يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لأنهم لا يسألون لا يسألون الناس شيئا من التعفف وذلك أن الجالب له هذا الوصف هو طلب التعفف يعني ترك السؤال تعرفهم بسيماهم العلامة التي تظهر عليهم ما يدل على فقرهم من آثار قلة ذات اليد ولا يسألون الناس الحافة يعني كما قلنا هذا نفي للسؤال من أصله يعني هذه الصيغة تعتبر مدح وثناء عليهم حيث بالغ في نفي ذلك عنهم بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف ولاحظ هنا التعفف على صيغة التفعل التعفف يجتهدون في طلب العفة يعني يبذلون ما يستطيعون من أجل أن لا يصدر عنهم شيء ينبئ عن حاجتهم لا بطريقة صريحة ولا بطريقة غير صريحة فهم يشهدون في ذلك تعرفهم بسيماهم هذا يبين قوله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنيا إذا كيف نعرفهم فجاء الجواب تعرفهم بسيماهم كيف نصل إليهم وفقرهم خفي قال يعرفون بأمارات يطلع عليها المتأمل والمتفرس بحالهم بسيماهم والسيما هي العلامة وهذا لا يظهر لكل أحد ويؤخذ من هذا أن الفراسة وأن التفرس أن ذلك من الأمور المطلوبة فبه يحصل الميز بأمور كثيرة والناس يتفاضلون في ذلك ويتفاوتون وهي نوعان الفراسة نوعان نوع يكون ناتجا عن نور الإيمان الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد إذا استنار القلب عند ذلك كان صاحب هذا القلب المستنير على نور من الله تبارك وتعالى فيرى الأشياء ويعرفها كما قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه هذه الأمارات قد تكون ظاهرة جدا كما هو الحال بالنسبة لوجوه الكفار ووجوه أصحاب البدع الغليظة والجرائم الكبار يعني أصحاب المخدرات أصحاب الفواحش ونحو ذلك يظهر هذا على وجوههم يراه كل أحد لكن يبقى هناك أشياء قد تدق لكن يعرفها أهل الإيمان اهل الفراسة ولهذا دخل رجل على عثمان رضي الله عنه فقال يعصي أحدكم ويدخل علي فقال الرجل اوحي بعد رسول الله فقال لا ولكنها فراسة المؤمن هذا النوع الأول وهذا لا يأتي لا بدراسة ولا تحصيل ولا كسب الإنسان وإنما نور يقذفه الله عز وجل في القلب فيستنير فيرى يميز بين البر والفاجر والتقي والصالح وكذا النوع الثاني من الفراسح وهو ما كان بسبب كثرة المزاولة مع الفطنة زائد الفطنة يعني ما تأتى هذا إذا كان المحل غير قابل فطنه مع كثرة مزاولة هذا يوجد عند أصحاب المهان والصناع والأعمال وما إلى ذلك يعني الصير في المتمرس يميز بمجرد نظرة أو بمجرد اللمس بين الزيوف من الدراهم وغيرها كذلك من زاول عملا من الأعمال وله فطنة فإنه يميز في السلع ونحو ذلك بمجرد النظر إليه يستبين له الجيد من الردي والمغشوش وما إلى ذلك كذلك الأعمال فمثل هذا مثل ما يذكر عن القضات أمثال شريح والقضاة المشاهير الذين اشتهروا به الفراسة فكان عندهم من هذا عجايب وذلك لكثرة المزاولة مع شدة الفطنة يعني تجد الواحد من هؤلاء القضات يرى رجلا يمشي في الطريق ويقول هذا من أرضي كذا من ناحية كذا قد أبقى له مملوك أعور في هذه الأوصاف الدقيقة ولا يعرفه رأاه هكذا بس فيذهبون إليه ويسألونه تبحث عن شيء كذا قال نعم مملوك ما صفته أعور من قدمت قال من واسط نفس الكلام الذي قاله لهم هذا القاضي هذه في قوية فقالوا له كيف عرفت سالوا القاضي لما تحققوا كيف عرفت مثل هذا فقال رأيته ينظر في وجوه الناس في أعينهم إذا مر به مملوك نظر في وجهه ينظر في عينيه ورأيت في ثيابه طينا أحمر فالطين الأحمر منين من واسط في ذلك الوقت فهو يبحث عن مملوك أعور هذا مثال وآخر رأى رجلا جلس وتربع فقال هذا معلم صبيان معلم غلمان في الكتاتيب فقيل لك كيف عرفت فقال رأيته جلس جلسة الملوك وليست بهيئة ملك وإذا مر به صبي سلم عليه يعني هم اعتاد على الصبيان والغلمان فهم الذين يلفتون نظره فإذا مر غلام سلم عليه وجالس جلسة متربع يقول هذه جلسة الملوك ولكنها ليست هيئة ملك فلما نظروا في حال الرجل وجدوا فعلا معلم غلمان في الكتاتيب. فهذه تأتي بكثرة المزاولة إذا كان المحل قابلا يعني يوجد فطنة أما هذه الدورات اللي أربعة أيام يقول تعلم الفراسة من الخط أو التوقيع أو غير ذلك فهذه إنما هي أخذ لأموال الناس ولا تسمن ولا تغني من جوع ليست بشيء ولا يبنى عليها شيء لا بتوقيع ولا القراءة خط ولا غير ذلك أبدا وعلى كل حال فهنا بقوله تبارك وتعالى تعرفهم بسيماهم لاحظ صيغة سيما بسيماهم على وزن بيعان من السمة والوسم فهذه صيغة مبالغة يعني أن ذلك إنما يتحقق للمدقق المتأمل من أصحاب الفراسته تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة فكما ذكرنا في نفي الإلحاف أنه نفي لأصل السؤال وما توفق من خير فإن الله به عليم أعاد الحف على الإنفاق بهذه الصيغة في خاتمة هذه الآية هذه المرة الرابعة فإن الله به عليم معنى ذلك أنه يجازيكم عليه إذن أنفقوا فالله مطلع على نفقاتكم وذلك معلوم لا يخفى إذا كان الغني الكريم الأعظم عالما بهذه النفقات فما ظنكم؟ وقوله تبارك وتعالى وما تنفق كما ذكرنا سابقا بأن هذا التركيب يدل على العموم وكذلك أيضا في قوله من خير فخير نكره سبقت بمن فينص صريح في العموم سواء كان كثيرا أو قليلا لا تحقرن من المعروف شيئا وكذلك ايضا وما تنفق من خير أنه لا ينفق الحرام والمال والكسب غير الطيب إنما يكون ذلك بالمكاسب الطيبة، فهذه أربع مرات ترد فيها هذه الجملة رغب الله تبارك وتعالى فيها بالإنفاق، هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة أرسل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم يجعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه تكلذكم إضافها وسؤالنا تفضلنا يقول إذا كان عند الإنسان نفق في رمضان مثلا ثم بعد ذلك قطعها وقسمها وجزاءها على ليالي هل هذا أفضل أو أن يخرج ذلك جميعا والتعجيل فيه مزية أن الإنسان لا يدري هل يمهل أو لا ثم لا يدري ما يعرض له من جهة العوائق والحوائل التي تحول بينه وبين النفقه. فقد تتغير إرادته قد يزين له الشيطان الترك ويقول لا حاجة لا داعي كفاية وقد يذهب المحتاج. أو الجهة التي يريد أن يبذل لها أنحو ذلك فهنا تحتاج المسألة إلى شيء من الحزم وكما قال الله عز وجل وتثبيتا من أنفسهم في أحد المعاني التي ذكرتها تثبيتا من أنفسهم فالنفس تضطرب عند الإنفاق فيحتاج إلى عزم هذه مزية للتعجيل دفعة واحدة والصورة الأخرى أن يجزئ له مزية، أن يكون له في كل يوم عمل صالح وهذا لا شك فيه من تربية النفوس وترويضها فكل يوم هو في زيادة وكل يوم وهو في نفقه فهذا أفضل من هذه الناحية والعلماء رحمهم الله يمثلوا لهذا ببعض الأمثلة يقولون هذا مثل من أنفق جوهرة ثمينة وآخر أنفق جوهرتين أو ثلاث أو أربع مجموعها يعدل هذه الجوهرة الثمينة فهذه الجوهرة الثمينة هي أغلى ثمنا وأنفت وهذه القطع التي تعجلها قد يكونوا نفعها وإخراجها لأكثر من جهة لأكثر من طرف ينتفعون بذلك ويكون أيضا أقول يكون ذلك ترويضا للنفس وتربية لها فهو أفضل من هذه الحيثية أن يقول الإنسان كل يوم عمل صالح أعمال متنوعة كل يوم نفقة ونحو هذا الله أعلم نعم مثلا وجه الارتباط فهؤلاء لا يسألون الناس أهل تعفف ومن تنفق من خير فإن الله به عليم التحسس والبحث عن هؤلاء المتعففين أنحو ذلك هؤلاء الذين لا يعلمهم أكثر الناس الله تبارك وتعالى يعلم هذه الصدقات الخفية لأن مثل هؤلاء عادة يعطون خفية لأنهم يتعففون فيصل إليهم في أماكنهم ليس بحضرة الناس فالله عليم بذلك من هذه الحيثية يمكن نعم يقول في قول لا يستطيعون ضربا في الأرض هل يؤخذ من هذا القيد أنه لا يجوز الإعطاء لمن يستطيع الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة الفقير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي بمره يعني خلقة كاملة كامل الخلق ما يسفي عاهه سوي لا عاهة فيه ذو مرة يعني قوة وسوي كامل الخلق كامل الأعضاء ليس بذي عاهة يعجز عن التكسب هذا القيد معتبر غني أو القادر على الاكتساب لكن بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره قالوا بأن الإنسان الذي يذهب هنا وهناك لكن لا يرجع بشيء يعني هو يبذل جهته هو قوي هو ذو مرة سوي لكن يذهب ويكدح من اول النهار إلى آخر النهار يذهب هنا وهناك يريد أن يعتمل لكنه لا يرجع بشيء فمثل هذا بعض أهل العلم فسر قوله للسائل والمحروم قالوا المحروم هو هذا وبعضهم قال هو العفيف الذي لا يتفطر له وبعضهم قال هو الكلب لكن هذا من باب التفسير بالمثال الكلب معناه أن الجميع يزوره ولا يطعم ولا يلتفت إليه لكن هذا تفسير بالمثال وإلا فقال المحروم أو المتعفف الذي لا يفضل له وبعضهم قال المحروم هو الذي يذهب ويكتسب ولا يرجع بشيء فالمقصود أن هذا الإنسان المكتمل الخلق إذا كان لا يرجع بشيء ففي هذه الحال يعطي لا يترك هو يعمل لكنه غير موفق بهذا الكسب نعم تفضل نعم تحتمل أن تكون للسببية والتعليل يقول هنا لو اجتهد في التحري ودفع الزكاة لإنسان فتبين أنه غني هل تجزئ أو لا تجزئ اجتهد فتبين له في ثاني حال بعد ذلك بعد اجتهاده وبذله أنه غني هل تجزئه أو لا تجزئه لا أعرف ما أدري لكن لو كنت أنا لا لأن هذا الاجتهاد يؤجر عليه وهي صدقة ما تضيع، لكن لم تكن في المحل الموضع الذي حدده الله عز وجل في الأصناف الثمانية لكن لو لم يتبين له بقي هكذا ما يعلم أجزاء ربنا لا تؤخذنا النسينا أو أخطأنا لكن هل تجز إذا علم بعد ذلك؟ ما أعرف يقول إذا كان الفقير يشرب الدخان كما قلنا ليس عليك هداهم لأنه يعطى لكن لا يعطى ليشتري به هذا إدى. نعم. إذا أعطى الزكاة الجمعية موثوقة فإنها تبرأ ذمته بس يكون في حساب الزكاة نعم تفضل. يقول هل يعطيها لفقير واحد الزكاة أو يعطيها لمجموعة هذا ينظر فيه في المصالح والمفاسد ينظر بحسب المصالح والمفاسد حال هذا الفقير الواحد وحال هؤلاء الفقراء فأحيانا يكون هؤلاء في مسغبة فيعطي كل واحد يوجد عنده ما يسد الرمق وأحيانا يكون المصلحة مترجعا عند هؤلاء لكن ما يكفيهم وقد يكون هذا الفقير الواحد من المتعففين فيعطيه ما يكفيه لسنة يسد حاجة أما هؤلاء فيسألون هنا وهناك أما إن استووا في كل الأوصاف ولا يوجد مرجح فلو أنه قسمها عليهم قسم مستوية كان هذا ربما أوفق والله أعلم يعني كلهم مثلا من المتعففين وفي حال مستوية من الصلاح والحاجح أيضا فيقسمها بينهم ينظر بحسب من تحت يده من أولاد كم عندهم من الأولاد كم كذا فإن استوى سوى بينهم فإن تفاوتوا فاوتا بينهم نعم يقول في قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق هذه قال فيها ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما بأنه ما من أحد يكون يعني عليه حق في ماله زكاة أو نفقة واجبة أو نحو ذلك إلا ويتمنى الرجعة عند الموت فقيل له اتق الله فإنه لا يتمن الرجوع إلا من لا حظ له عند الله فقرأ هذه الآية فأصدق لكنه هنا لم يذكر الصدقة فقط قالوا أكون من الصالحين لا, لا هذه آية معجزة ليست في فراسة ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم يعني بما يطلعه الله عليه فيخبر الرجل بما يكون منه ما يأكله وما يدخره فهذه آية كالتي قبلها، لكن قد يقال بأن قوله بإذن الله في التي قبلها لأن ذلك أظهر في المعجزة إحياء الموت فإن ذلك يختص بالله عز وجل إبراء الأبرص والأكمة نحو ذلك فهذا خلق يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه هذا من خصائص الله عز وجل فلما ذكره لئلا يلتبس يظن أن أحدا يخلق مع الله أو يبرئ مع الله أو شيء من ذلك فإنه ذكر هنا بإذن الله والله أعلم al هذا يكفي. akfi as